بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهجى والذي اخرج المرعى فجعله فذكر إن نفع في الذكرى سيذكر لن يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يخلى النار الكبرى دم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما ذكر اسم ربه فصلى